استلقله ماي. إيش الإنسان بضعف استلقله ماي؟ إيه. إيه الصحي. إيه إذا هو على غير ممكن استهلاك دیگر اچن Thank <laughs> you. عادم حط فلترات زي عادم حط فلترات السبعه ما حطت فلترات تنقي ربنا يا باشا في حاجه بالنسبه للزيت حركة تقاطي النار حركة النار حركة تجاه النار وحركته اه حركة النار وفي الوقت سطح كله كبسوله واحده le هذا الطالب عادي normalه دي قال بس يا بابا اليوم الشورنا ولا كملها يا بنت هو بقى to لطور Thank yeah. you. از طيب كتبه كده اه ده القديم من كنت ولا لا مش له لا يعني في اسالوني حاجه متغيره كده والله عم كنت بكتبها صح خالص والله انا خلاص بقى كل يعني ايه ارجع الطبل ما اشترك می خورم می خورم قوم می بيولوجيكا ناخد ريست طب ناخد ريست ونطور يا عمّ مشكات في الأول بتقولي البيولوجيكا الفيديو جراون جراوند كتير ها الجراوند كبير قوى عدنا ريست هل جا سيدي؟ خلبكا متصل متصل شو كيرا سيدي؟ <تصفيق> الله الله معنی داره؟ معنی نداره. آه عشان سر دوم. نشت غلطش میشه. ما قطعاً سکنی دارم ما الله. ورا عشان سكر، عشان سكر زا، اللي في مصر كلها السكر ده كل حاجات زي هذا جنيه في الكتاب اكسامتها 5 جنب الكتاب لا ارجع تكفى ساديين ساديين بسا ساديين ساديين آه 30 ألف جنيه. تلاتين ألف ألف كدفع 10 يعني 60 جنيه لكم 60 60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 فیلمش می‌خواد سریع. شو اللي صار من واحد نحن مش هزود. لا مش خلاص مش أنا يعني أنا خدنا اشتباهی تمامش و دیگه a todos From the ground surface out. Thank <laughs> you. بله وفي الانتباهي يجب في يكون مستمر يعني الطبقة ديش حاسدة شوالي يعني إحنا نبهي الأمرين لأننا عام كل ما بدخل كل ما في الميت المرية يعني ساكت الميت المرية تبطيق يعني ساكت الميت المرية تبطيق ومنعها <تصفيق> كي نرسل بعد كده الأولي اندر از اون هو اضعه على ست <تصفيق> de sí, ahí está. دکتر علی سلام. استور عشاید ما استور و الحرف اینا آره اینا آقاییه. نیا عروس. خلاص. دوله دوله... دوله دوله من الحديث لتبقىها في الغرض. طيب. بيقول لك هنا النظر الحيطة اللي تحت بقى اللي دخلت تحت سطح الارض المفروض يكون على سكرين. عليها الشاشة كده او على الشاب عشان تعمل في بليش تنضي لغتها. عشان دي الگوی ترکیبی دول این سماهایی که از کشورهایی که در آن قرار یا احتراب طب ما شما با الدكتور خدت تلاتين كده، بعه تلاتين، آخر بغرف، اه، بعه تلاتين، واحد تلاتين، واحد وثلاثين، نص صفحة بالضبط تقريبا خمس نص صفحة نص صفحة، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، اثنين، بتاع كده بتاكده بتاكده بتاكده بتاكده. بتاكده بتاكده. یا بس هم تحت ده اهم حاجه هو انا بس اني كف على حاجه تقرا الصوت في المكتب ده اللي مشتاخه ولا كان زعل اصلا الكلام كان كانش ينفع مش الصوب والدبس والطلته ده ما لاقيش اللي بضور وترمون زي ده انا ما كلامك على بعضه يا حبيبي همسات دبس ولا ريحه ده قدر ازاي اترطط انا خلاص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 والله عشان دي كنت انا بقلبك ورا طب طب بص والله هو لا لا ده انت بص يا استاذ بص اللي كانت بص لو انت المكتبك استفسر يا استاذ تصحي النهارده انا انا انا كويس ايوه كويس انا مش شايل اي حاجه قولنا بقى على النسخه <تصفيق> خلاص على خش علي ده مستواه اقل من فما المشكله دي اللي بنتعرض لها انا لا لا لا يبقى بيكون او بس مره دي الجلده لان البتاع بتاعه من ايه من مستواه الايه اللي بيشتغل على عصره انا بالنسبه للماء الماء هي اللي انا عايزه طب احنا بنحاول كده عشان اول the هبدا مش natural means فيها نبدا احنا جورج أنا عندي ضبطين من الأرض. حس، حصل إيه، في طبعا تبعيت عن طرفنا. جورج شان، كم جورج في الشكل أو في الطريقة اللي في غير إيه ماي. هل جورج نتيجة حصل إن أنا عندي كورس دراسة of different profession. جورج ماسترشارد حصل جورج بين two فضل تخرج منه من الميه تيجي تقول لك في حيوان بس انا مع احترامي سلفرس رينج حد يسمعك